الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهدي الله من يهدي سبله و ما يضلل الا من ادبر و واشهد ان لا اله الله محمد رسول محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأزل الأمان والأسفة الله على سيدنا وصمدنا على آله وصحبه وسلم الله عز يقول في كتابه العزيز بعد أورو بنا إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه وسوف يأتي الله بقومه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله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 والذين آمنوا فإن عذ بالله هم الغالبون الله اكبر بين افكار الذي يحبهم ويحبون اذلهه على المؤمنين واعزه على الكافرين لجاهدون في سبيل الله ولن يخذلون لوكلا وهذه هذه الآية بعد أن ذكر الله عز وجل آيات تحكيم الكتاب الحكم بما أنزل الله وبين أن ترك الحكم بما أنزل الله أو رب بما أنزل الله بما أنزل الله كفر وفتق وظلم بيّن كذلك أن هذا الكتاب أنزل أنزل ليطبق في الحياة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا فَاتَّبَعَهُ ثم ذكر الله عز وجل بعدها بآية قال فَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ خَكْبَلِّكَ وَمِنْ يُوْكُنِهُ وقال بعدها بآية, وقال بعدها بآية يا أيها الذين آملوا من يرتك منكم عن دينه يا أيها الذين آملوا لا تتخذوا اليهود والنصار عليا بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تطيب الهدايا ساعة الله وهيات ياتي بالفتح وعمر من عنده فيصبح على ما صبر فينطفئ نادمين ويقول الذين آمنوا وهؤلاء الذين أقسمتم بالله أقسم بالله جادع من أنه معكم حافظت اعمالهم فاصبحوا خاشعين يا ايها الذين امنوا ما يتقدمكم من الذين فتو أنزل الله عز وجل هذا الدين ليحكم به وليطبق في الحياة سبب عدم تخبيق الكتاب شيئان داريجي ولا يتغير المسلمين وترك الجسم. والجهاد مرتبط بعدم الخاص من الناس يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومتنا والذي يريد أن يجاهد يجب أن لا يتنفت حال ولا ينظر إلى الكوى العالمية ولا إلى الكوى المحليسة ولا إلى عتاب الأصدقاء ولا إلى قوه تعالى وإنا ولا الى ند ولا ان يتخوف من النتائج حتى يتشفع به الحافظون او تطمئن بنتيجته ومقتلي قلوب الحافظين قال إنا أنزلنا الثورات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استخفضوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون واخشوني ولا تشتروا بأينا في الكتاب يحتاج إلى عدم خشلة الناس عدم النظر وهو يحتاج قائم تطبيق كتاب الله عز وجل وتطبيق الشريعة على النفس وفي الحياة على قاعدة لها ثلاثة عام عدم خشة الناس وخشة الله وعدم المتاجرة في الدنيا ولا تكتروا بأياته ولذلك وضع كما قال الدرج الفضيل من العيام وضع الشر كله أو بشر الحافر واحد منه قال وضع الشر كله في مكان ووضع له مستاح الطمع في الدنيا ووضع الخير كله في مكان ووضع لهم مستاه الجهد في الدنيا فلا تخشوا الناس وخشوني ولا تشتروا بآياته ثمن قدر فالجهاد وعدم ولاية أعداء الله عز وجل وعدم خشية الناس التي هي وجه ملاصق وضروري لا ينفك على الجهة لا تخشوا الناس واخشوني خشية الله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يجاهدوا رفي سبيل الله ولا يخافون لهم سلام أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بايعنا عباد بن الصامت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكر إليه وأن نقول الحق حيثما كنا لا نخاف في الله لو متلا حديث الصحيح وكل أمر هذا الدين قائم في عدم النظر إلى الدين وعدم خشية الناس وعدم التلفت إليهم ولا إلى دنيا ولذلك لا لَن تَكُونَ خَالِصًا ولا مُخْلِصًا إِلَّا إِذَا اِسْتَوَى إِنَّكَ مَدْحَ الْنَّاسِ وَذَمُّهَا إِنْ كُلْتَ عَلَى الْحَرِصُونَ فلا الناس ولذلك كان الصالحون رضو الله عليه يحرصون ألا يظهر خيرهم على الناس ولا مانع عندهم بل يحب بعضهم أن يعرف عيوبهم الناس حتى لا يظنوا بهم خيرا كثيرا فكان أحمد بن حنبل إذا مر بالأسواق أحب أن يسير بين الحمالين بين العثالين حتى لا يحتفى الناس به ويبجرونه ولا نغذرونه الاختفاء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بها ناتي كما لم كان كانوا ينظرون إلى أكثر من هذا كانوا إذا أعجبتوا نفوثهم يظهرون عيوبهم للناس عمر رضي الله عنه جمع الناس في غير صلاة ووقف على المنبر وقال أيها الناس لقد كنت في مثلي هذا العام قبل سنوات أرعى الغنم على خراريط في مكة ثم رجل قال عبد الأحمر بن عوض يا أمير المؤمنين ما دست إلا أن حقرك نفسك قال هذا الذي أرد و الكثير فيها كان عمر بن عبد العزيز إذا كتب رسالة وأعجبته مزّقا مزّقا حتى لا يدخل في نفسه شيء من الأمن وكان المساينية لأن يقولون له لقد اتهد الله بك الناس تقول والله ليس مني شيء ولا لي شيء ولا في شيء ولذلك من السنة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله التضرع من الحاول والكوة والطاقة والعلم وغير ذلك وإرجاؤه إلى الله عز وجل لا نافية للجن لا حول ولا قوة إلا منه فالكوة لله والحول لله عز وجل فأنت ماذا ما تساوي؟ إذا اتفعت فالله هو النبي رفعت وإذ كنيت صلّى الله والذي علّمنا وإذ تعلّمت صلّى الله والذي علّمنا وإذا جئت خطابك الله والذي منّ علي وإذ كان لك صحة من الله وإذ كان لك مقبول بين الناس وود وحظ من الله عز وجل كله من الله وإلى الله قوله اللهم نال تلك تؤث الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليلة في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساس الله وإلى الله فالصحة من الله هذا والمال من الله والدنيا ومناصبها كله من الله عز وجل وهو ابتلاو النسر ليعلم ماذا تصع ماذا تعمل وكله أنتم حاسب عليه عمرك وظيفتك شبابك مالك علمك صحتك كلهم محاسبا عليهم لا تظن أن بدون حساب فهذه الصحة الصحة الشباب الله عز وجل يحذبك عليها كيف أنفقته وأين ذهبت لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يتأل عن عن عمره فيما وعن شبابه فيما أبلا ماذا فعلت في هذا الشباب وفي هذه الطاع وفي هذه الصح هل أنطقتها في الراحة على التراج وفي التخلج على الرياش والتجول بين المدن وبين الأحبة والأخوة وعندك أناس يذبعون ويشردون ويقتلون وهم على مرأة وأنت لا تنظر إليهم لأن الشباب ينفر في مجال آخر وأنت اتضيت هذا وأتنمي نكتك أنك تعمل للإسلام يبطي مني أن أحضر احتفالا في الشهرين مرة عن ذكرى المولد النبوي أو عن ذكرى الإسرائيل والمعراج أو عن ذكرى أبد في 17 ممضات أو عن 15 أيام أو يوم الأرض أو يوم بالفور الحمد لله حضرنا وإخواننا كثيرون ومسرورون وهتفنا فقط هل تحت بالمجد ترى انت اذله لم تلعق المجد حتى, تل... حتى تلعق الصبر الصبر المر حتى ذوق المر فان قد تب ان تدخل الجنة؟ ولما يعلن الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابر فكن تروح الجنه بدون جهاد وبدون صبر اب حسبتم يعني هل تظنون انكم تذهبون الى الجنه قبل الجهاد وقبل الصبر ان ظننتم هذا فأنتم مخطئون بشير من الخطاطيه قال يا رسول الله ضيعك على... له الصيام والصلاة والصداقه والحج والجهاد قال اثنان لا استطيع الحديث حسن قال الصدقه والجهاد والبقيه انا استاذ واعاهدك قال يا بشير لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة يا بشير لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة يعني لا يوجد جنة بدون جهاد وصدقة قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم قال فباعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشتروا بآياتي ثمما قليلا عندما دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الكوفة وجد الناس يدرسون في المسجد كان الحكم البطرة كان الحكم البطرة صغيرة وكان القصاصون والمحدثون في المنصف كل وحد له حلقته ولو دده فاقتبرهم عليه الله وقال وكل وحد يخبره ويقول له يمنعه, يمنعه من الثلاث يقول له أنت لا ولا تحدي صلى الله حتى أقبل على الحسن المصري وكان غلاما ياسع قال يا غلام من الذي يصلح الدين يفسده قاد يصلحهم يصلح الدين الورق. يصلح الدين الورع ويفسد الدين الفنا يصلح الدين الورع ويصلح الدين الفنا كيفني يا قدس لماذا ذهبت البلدان ولماذا ضاعت الاعراب ولماذا ظلم الناس ولماذا قتل العلماء ولماذا شرد الابرياء ولماذا خرجت النساء الى الشوارع سافرات. ولماذا أليس هو طمع الذين جعلهم الله حراسا لدينه في دنيا حكامهم طمع العلماء في دنيا العمراء هي التي أضاعت الدين والدنيا مع ولذلك الفضاين كان يقول بئس العالم تسأل عنه فيقال لك على باب الأمير وخذيفة رضي الله عنه كان يقول إنها فتن على أبوابهم كمبارك الإبل فأيت مبارك الإبل والبول والروث وما إلى ذلك الفتن على أبواب الصلاطين كان مبارك الإبل إنها الفتنة وكان يقول والله لا يأخذوا من دينهم شيء من دنياهم شيئا إلا أخذوا من دينكم بعفين ما على حسابكم هم يركبوا سيارات ويبنون عمارات يركبون السيارات ويبنون العمارات ويتزوجون الغانيات على حساب سكوتهم على, على ظلمكم قالوا للشعبي قالوا للشعبي يا أبا محمد قد أحييت العلم وكثر طلابك قال لا تحتجوني ولا تعجبني فثلث يموت صغيرا وثلث يتبع الحكام وهؤلاء شر من الموت وقليل من الثلث الثالث يفلح ثلث يموت وثلث يصبح قضاء ومفتين على أبواب الصلاطين والثلث الثالث قليل ما يسعب وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِمًا المسألة والله يا إخوان مسألة يعني لو حسبناها بمعادلة بسيطة سبحان الله ما أدفها الدنيا وما أحقرها وما أخلها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها ولذا اجدع الكلاب فيما هي عنين متقاتل وأنا أشبه لك لكم الدنيا عند ربنا ولله المثل الأعلى لأنك إذا أكلت لحما يبقى بعد اللحم العظام هذه العظام تلقيها على ذا بدارك أو تأبه أي كلب من كلاب الجيران يأخذ عظمة كبيرة وأي كلب يأخذ عظمة صغيرة فالذي يأخذ عظمة كبيرة يخرجه رئيس دائرة أو وزير أو رئيس زراء والذي أخرى صغيرة يكون كالناس أو كاتب في الشركة أو مسكين تعب من الصباح إلى المساء حتى يخلص لكمته عظمته صغيرة لا يخرج منها شيئا المثل العالي هكذا الدنيا عند الله عز وجل بير منها للكلاب فكلب يخرج له عظم كبير وَكَلْفٌ يَخْرُجِ لَهُ عَلَّهَ خَبِيرٌ وَانْظُرْ إِلَى الْكِلَابِ وَهِيَ تَتَخَارَشُ عَلَى عَظْمَةٍ خَبِيرٌ وَانْظُرْ إِلَيْسِ ولذلك لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعروض ما سقى منها كاثرة شربتنا إلا يعليكم لو الدنيا تساوي عند الله شيئا هل يجعل حافظ الأسد رئيس هل يمكن هذا؟ ويجعل لي رئيس الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم؟ لكن لا تعدل عند الله جناح بارضه لأنها لو كانت تعدل ما سقى منها كافرا شربتنا فعندما دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى متكئاً على حصير قد أثر في جنبه بكعوا، قال يا رسل الله انتهى هنا وكسر وقيصر على الأسرة قال أوفي شك يا عمر قوم عجلة إليهم طيباتهم في الحياة الدنيا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تدون عذاب هوني لما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق يوم بما كنتم تستكبرون وضع طعام شهي أمام وقع ما يبكيك يا أمير قال أخاف أن يقع أن نكون ممن قال الله فيهم عجلت إليهم طيباتهم في الحياة الدنيا وإذا أذهبتم طيباتكم في حياتكم والدنيا واستغلعتكم فيها ثم الحرق الآن بين أفقر الغاني في غرات وبين أغنى أمريكي في فلوريدا مالفق. إلا أن هذا قطعة اللحم أو العظم كبير وهذا قطعة العظم الكبير. وهذا الأفضل ينام مطمئنا مرتاحا بعد أن يأكل كفعة الخبز الجافة مع الملح وذاك فيه القرح وتسلل بالشرايين والضغط والأزمات والقلق النفسي وغير ذلك علب دائما معه عقيبة الحبوب إذا تأخرت عنه ست ساعات يبدأ فاتق لا. لا فرق طبعا هذا إذا تغاضينا عن ناحية النفسية السعادة الغامرة التي يفيدها رب العالمين على النفس التي تعبده ولذلك أنت من ناحية الجهاد إن نظرت إلى أصل القضية تهون جنافين نفسك وإن نظرت إلى النتيجة ينبعث الشوق في قلبك وإن نظرت إلى الواقع الذي أنت فيه فذلك تستريح لما أن تكون الآث أما التي تركناها لا تعزل عند الله جنة حظه ولا تعزل الجديا الميس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن لم نترك شيء والواقع عليكم بالزهاد فإنه باب من أبواب الجنة يذب الله به هم والقصف وبالنتيجة فإنما هي إحدى الحسنيين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيدكم الله بعزال من عندي أو بعيد فالجهار أطلا وواقعا ونتيجة هو أفضل وسيلة للنفس البشري لكن الجهاد لا يمكن أن يكون إلا بالولاية لأن الجهاد ليس عملية فردية بولاية المؤمنين ومعادات الكاثرين لا تبتخذ اليهود والنصر أولياء ومن يتولى الله ورسوله والذين أنهم فإن الله عليه وسلم بينهما يقع الجهاد مع ولايتك للمؤمنين ونصرتك لهم ووقوفك بجانبهم ومعاداتك عدوهم ومشاركتهم آلامهم ومقاسم شاطرتهم أفراحهم هذا شيء ضروري لا ينفق عن الجهة لا تختم هذا واخشون عدم خشية الناس خشية الله عز وجل. ولا تشهروا في عيات زمن ولا عدم النظر إلى الدنيا وولاية المؤمنين هذه أرسان أربعة مهمة جدا من أجم الجهاد الذي هو أبنى جواب فالناس يقولون النبط في ميادين الشدة تسأل تسأل صاحبها وهذا المدخل الشيطان على ما حدثتنا ولماذا تركت عرلا وأهلك إن قتلت فوراؤك الأرملة الجميلة ووراؤك الأولاد المدللون إلى من تتركه إن بقيت هذه الأسرة التي تركتها على من تركتها لقد كنت في بلدك حولك مجموعة من الشباب الصغار والرجال الكبار يعرفون قيمتك ويقدرون قدرا تركتهم وجئت حبثت نكتك بين الشعاب والأودياء لا يراك إلا رب العالمين ولا يسمعك إلا الجن والملائكة لا ترى الإنساء إلا قليلا إن تكلمت لا يسمع الله قولك فأنت في خضم متلاطم من, إيه من مشاكل الجهاد فارجع إلى ذلك فهناك الجهاد وهناك الإعداد وهناك الربا أما هنا فبقاء فعبت ووجودك لعب وأنت ثقل على الجهاد تأكل من أكلهم وتشرب من شربهم وتعيق حركتهم فأولى بك أن تستحمي على لسك وتقجل من ذاتك وتنم أذيالك وتعود من حيث يأتيه هكذا يبدأ الشيطان يري المثالة لي لكن أليس للنفس البشرية والقلب المؤمن المتفتح الواعي الصادق الخاشة أن يقول أيها الشيطان أليس هؤلاء إخواني يجب أن أواليهم أليس أوليائي يجب أن عنصره أليس أحبائي أحب لهم ما يحب لنفسي لو كانت أفغانستان التي تسخن بجراح الكفار وتنزف دماءها لو كانت أفغانستان ابنة الصغيرة أو ولد الصغير هل أنا تاركه أقول إنه هذا يستحيل علاجه أو يفعب علاجه فلأتركه بين برافن المرض تفترسه الآلام وتأكله الأمر أنا أبحث هنا وهنا وأتنقل هنا وهنا وأسأل عن الطبيب المختص وأجمع المال من هذا وأستدين من هذا وأبيع أرضي وداري ونفسي إن استطعت وآخذه إلى أقصر دنيا لعلي أخفف آلاما أو أنكذه من بين هذه المتاعج لو كان دين الله الذي اجتفت الآن من الأرض اجتفاثا لو كان أخي أو والدي أو زوجتي لو كان زوجتي لو كان دين الله مثل زوجتي عندي هل أتركه هكذا يتناوشه العداء لكن الحقيقة أن دين الله عز وجل نحن بواقعنا العمل نطبق قاعدة البعثيين الدين لله والوطن للجل الدين لله إن للبيت ربنا يحمي قول عبد الموطن لكن هذا الدين ليه دين والدين لا يقدم عليه شيء يعني كل الشراعي جاءت تحافظ على الضروريات الخامة الدين أولا فالنفس فالعرض فالعقل فالمال هذه الضروريات الخامة الدين أولا فنة. فإذا تعارض بقاء النفس مع بقاء الدين يضحى ببقاء النفس من أجل بقاء الدين ولذلك المرتد يكتل لأنه تعارض بقاء النفس مع بقاء الدين إذا دخل العدو نقدم قسمة من المسلمين يكتلون من أجل الحفاظ على الدين إذا أسر العدو مجموعة من الأسر المسلمين وتترس بهم وضعهم أذاما وصار, وصار خلفهم يجب على المسلمين أن يقتلوا أسر المسلمين حتى يصلوا إلى الكافرين فيقتلوهم ويحموا ديار الإسلام ولذا تقتل من المسلمين مهما كانت كبيرة من أجل الحفاظ على الدين والعرض والمال والديار فيا ترى يا ترى هل دين الله عز وجل أقل, أقل قيمة من أزواجنا أو من أولادنا احسب كم تتألم على ابنك إذا تألم وإذا مرض ابنك لا تفاركه لا تفاركه وَإِذَا كَانَتْ زَوْجُكَ فِي الْمَخَاضِ يَبْتُبْقَ أَنْتَ فِي الْمَخَاضِ أَنْتَ فِي مَخَاضِ الْأَفْكَارِ وَالْآلَامِ حَتَّى تَضَعْ فَتَضَعْ أَنْتَ عَنْكَ الْآلَامِ وَلَوْ تَرَسَ وَاحِدُهُمْ يَحْدِثُكَ وضع زوجتك يكون عقلك هناك في المستشفى لست عندك لأن هناك فترة حرجة والمرأة أو الزوجة تتعافظ لها فإذا كان دين الله في المقاض وأنت تتسلى تتسلى تتسلى ولو بقراءة الكرآن فهل يقبل الله منك يقبل الله منك ولو أن تنشغل عن دين الله بتلاوة الكرآن في أبضل بتلاوة الكرآن طفل أمامك يغرق وأنت جالس تتعلم التجويد وتقرأ الكرآن على شاطئ البحر أو يجوز لك أن تقرأ الكرآن وهو يغرق ان القرآن الذي تقراه يلعنك يلعنك لانك تركت الفريضه وتشتغل بالسمع رجل يقوم الليل كله ثم تذهب عليه فريضه الصبح ماذا كل قيام يساوي قيام الليل كله بالنسبه لنا الفجر الفريضه أتوال المؤمنين أنت تقول لقد ملت نفسك لماذا لماذا ملت نفسك من خلافات الأفغانية إن القضية ليست خلافات الأفغانية إن القضية أن النفس تكره القتال وتريد أن تتفلت بعذر وتبرير بعذر وتبرير فتبدأ التبريرات التي تخدع بها نفسك أنك رجعت لأنك مقتنع أن العمل العسلامي إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الحيض إلى مصلى العيد من أجل تكثير سوادر واسلم الحائضات لا يسلم قام هاتون أمرنا أن نخرج العواتف والحيض يشهدنا المخلق له تكثير سواد المسلمين وإيقافة لأعداء الله العزيز كان سعيد بن المسيد رضي الله عنه يخرج وقد كبر سنه فهدت عينه وهو مريض قالوا لقد وضع الله عنك الحرج فأنت عليم قال ان لقد سن الله الخفيف والثقيل فقال ابكروا خفافا وثقال فإن لم يمكن للحر كثرت كسرت كسرت السواد